هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغروفات ومتعوا بجنال فردوس مستقرا ومآبا وتمتعوا بحور عين كواعب وأترابا لله ذرك لم يكن تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف الزيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل إصغاء وإذ عانا الله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف الزيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا بل عجد مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتلق الأحر أحداق فرحانا بل عيشت مسعره بنتي تتائبنا رزقي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وغرر مقتنقا الأحداق فرحانا اليوم زف الى الحوراء عاشقها وبات في مَنُوس رَيَّانَ وَغَنَّتِ الحُورُ لَحْنَ الحُبِّ مُطْرِبَةً إِنَّ فِي عَيْشِكَ مَنْظُورًا وَجَلَّانا الْيَوْمَ زَفَّ إِلَى الحَوْرَاءِ عَاشِقُهَا وَبَاتَ فِي حِضْرِ الْمَنُوسِ رَيَّانَ وَغَنَّتِ الحُورُ لَحْنَ الحُبِّ مُطْرِبَةً إِنَّ فِي عَيْشِكَ مَنْظُورًا وَجَلَّانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا عاد بين مقتنطا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده بنا له وحباه الله رضوانا قربا في درع قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسفله ولا على من سرت للمجد رجلاه قرب بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسفله ولا على من سرت للمجد رجلاه ولا على من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع احرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل لهثا خلف دنياه ولا على من علت في الزحف صيحته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 يا ابطال ملحمه من البطوله والامجاد تروي بطقها اشعلى وجنه الجوزاء بقولتنا ليل الشهاده عين صنع السمطيها فالله قد وعد الشهداء منزله مع النبيين في اعلى اعاليها ربه ربه ذابت مهجتي شوقا إلى الجنان فبلغها أمانيها الله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى عليائها قد تاب وأخذت مهجتي شوطاً إلى الجنان فبلغها أمانيها إلى الجنان فبلغها أمانيها